وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِلٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ يُِّتُ لَكُمُ بِهِ الزَّرى وَالزَّتُونَ وََّ خِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُِ السَّمَرَ إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَمةَ فَكرّرُون وَسَّرَ لَكُم الليلَ وَن